وَهِيَ تَجْرِي بِهِم فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِيهِ مَعْزِلٌ يَا بُنَيَّ وَكَمْ مَعَنَا وَهِيَ تَ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ وَكَمْ مَعَنَا وَلا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ